اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما أيها الأحبة نواصل شرح منسك الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وتوقفنا بالأمس على الإهلال يوم التروية الإحرام يوم التروية وبينا أنه يستحب للحاج أن يحرم في اليوم الثامن إن شاء الله واليوم الثامن هو ما يوافق يوم الأحد القادم من الأسبوع الآتي فيستحب للحاج أن يحرم قبل الزوال ويحرم ايضا من مكانه لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم احرم من مكان اقامتهم من البطحاء فيحرم من مسكنه الذي هو مقيم فيه وسبق ان الشيخ رحمه الله ذكر انه يستحب عند الاحرام في اليوم الثامن إن شاء الله يستحب أن يفعل ما يفعله عند الإحرام في الميقات فيستحب أن يغتسل إذا تيسر له ذلك وأن يتطيب في رأسه ولحيته وأن لا يطيب ثياب الإحرام ويحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين وكذلك أيضا يحرم دبر صلاة مشروعة كصلاة فريضة أو سنة مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة ويستمر بالتلبية من حين إحرامه في اليوم الثامن إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر فإذا شرع في رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر فإنه يمسك عن التلبية قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الناس خطبة تناسب المقام تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الحاج بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يسير من ميناء إلى عرفات ثم بعد ذلك يقيم بنمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا سبق أن بينا أن نمرة ليست من عرفات لأن نمرة غرب عرنة وعرنة غرب عرفة وادي عرنة ليس من عرفات بنص النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة النبي عليه الصلاة والسلام أقام بنمرة إلى أنزالة الشمس ثم بعد ذلك انتقل إلى وادي عرنة إلى بطن الوادي وصلى فيه الظهر والعصر خطب الناس ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي لأن بطن الوادي يكون سهلا فيسهل على الناس الصلاه والمكث فيه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعد ان خطب الناس دخل النبي عليه الصلاه والسلام عرفات الحاج لا يلزمه أن يصلي مع الإمام بل في أي مكان صلى أجزأه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة قال رحمه الله ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بمعنى أنه يستحب للحاج في يوم عرفة أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم في وقت الظهر والعلة من هذا الجمع لكي يمتد وقت القدوم وقت الدعاء وقت الوقوف فيجمع الظهر والعصر لكي يمتد وقت الوقوف فيتفرغ للذكر والدعاء والتهليل الى ان تغرب الشمس قال رحمه الله تعالى ويؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين ولا يصلي بينهما شيئا يؤذن في يوم عرفه اذانا واحدا لصلاتي الظهر والعصر ويقيم, ويقيم اقامتين اقامه لصلاه الظهر واقامه لصلاه العصر هكذا جاء في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم قال ولا يصلي بينهما شيئا إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من النوافل في يوم عرفة غير صلاتي الظهر والعصر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بين الظهر والعصر شيئا من النوافل والتطوعات مشروعه للمسافر سائر التطوعات مشروعه للمسافر إلا ثلاثة سنن سنة الظهر القبلية والبعدية فسنة الظهر القبلية والبعدية لا تشرع للمسافر وكذلك أيضا سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية فسنة المغرب وسنة العشاء البعديتان وكذلك أيضا سنة الظهر القبلية والبعدية هذه الصلوات الثلاث لا تشرع للمسافر وأما بقية التطوعات من ركعتي الفجر والوتر وتحية المسجد سنة الوضوء صلاة الضحى هذه كلها مشروعه للمسافر كما انها مشروعه للحاضر قال رحمه الله ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الامام فليصليهما كذلك وحده او مع من حوله من امثاله لا يطلب من الحاج ان يذهب إلى المسجد مسجد نمرة ويصلي مع الإمام بل يصلي في رحله ومكانه الذي هو مقيم فيه هو ومن معه من الحجاج فلا يطلب أن يذهب إلى المسجد قال ويدل لذلك ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف قال رحمه الله ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة انتيسر تيسر له ذلك وإلا فعرفة كلها موقف حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفه موقف وارفع عن بطن عرنه اخرجه ابن ماجه وكذلك ايضا أخرجه الإمام احمد في المسند والبيهقي في سننه من حديث جبير بن مطعم فالمشروع للمسلم أن يقف في أي مكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف الذهاب إلى الجبل إلى جبل عرفة وصعود الجبل هذا ليس مشروعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الجبل ويصعد الجبل النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد جبل عرفة وعلى هذا نقول تضييع الوقت من بعض الحجاج في الذهاب والإياب وصعود جبل عرفة هذا من مداقل الشيطان واتباع خطواته المشروع للمسلم أن يقف في أي مكان من عرفات وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يكون متطهرا وأن يكثر من الدعاء هذا هو المشروع أما ما يفعله بعض الحجاج من الذهاب إلى الجبل وصعود الجبل فهذا ليس مشروعا وأعظم من ذلك ما يفعل بعض الحجاج من إحداث بعض البدع فبعضهم يعقد شيئا من الخرق أو يتمسح بصخور الجبل أو بترابه أو يطوف ببعض حجارته فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان قال رحمه الله ويقف مستقم القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي في عرفات السنة أن يكون متطهرا الحاج أن يكون متطهرا وأن يرفع يديه للدعاء وأن يكثر من الدعاء قال ويكثر من التهليل فإن خير الدعاء يوم عرفة فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكثر في هذا اليوم العظيم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء من قبله وينبغي للمسلم أن يستحضر أن يوم عرفه يوم عظيم وأن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف حتى يباهي بهم ملائكته فيقولوا ماذا أراد هؤلاء وما رؤي الشيطان ما رؤي أصغر ولا ادحر ما رؤيا ما رؤيا من يوم عرفه الا ما رؤيا يوم بدر وذلك لعظيم رحمه الله وواسع مغفرته فهو يوم عظيم يوم استجابه ويوم استكانه ويوم خضوع ويوم تذلل ويوم توبه ويوم رجوع إلى الله عز وجل وينبغي للمسلم في هذا اليوم أن, أن يعنى باداب الدعاء ومن أعظم آداب الدعاء أن يكون متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه وأن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتخير جوامع الدعاء أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتوسل إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة الدعاء له توسلات مشروعة النوع الأول من التوسلات المشروعة أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مصور يا خالق إلى قره يا من على كل شيء قدير يا عالم السر وأخفى تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها النوع الثاني من أنواع التوسلات المشروعة أن تتوسل بأعمالك الصالحة اللهم بإيمان بك وبإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم بصلاتي بصيامي بحجي ببر للوالدين إلى اخره اغفر لي وارحمني واهدني كما في قصة النفر الثلاثة الذين انطبقت دخلوا أدركهم الليل فدخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة على فم الغاير على فم الغار فقالوا لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم النوع الثالث من أنواع التوسلات أن تتوسل إلى الله عز وجل بذكر حالك فإذا كنت فقيرا تقول يا ربي إني فقير فاغلني إذا كنت جاهلا يا رب إني جاهل فعلمني إذا كنت مريضا يا رب إني مريض إن ابني مريض فاشفه قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير النوع الرابع من أنواع التوسلات أن تتوسل الى الله عز وجل بوعده باجابه دعاء الداعين ربي انك امرت بالدعاء ووعدت الاجابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ها نحن دعوناك فاستجب لنا ايضا النوع الخامس من انواع التوسلات المشروعه ان تتوسل إلى الله عز وجل بانعامه وافضاله على غيرك اللهم كما اعطيت فلانا فاعطني اللهم كما يسرت له أمره فيسر لي امري وهكذا هذه ايها الاحبه هي التوسلات المشروعه التي ينبغي للمسلم ان يتوسل بها اما التوسلات البدعيه فانها تكون سببا لعدم قبول الدعاء فبعض الحجاج تجده يتوسل بدوات الملائكة أو يتوسل بجاه جبرائيل وميكائيل أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من التوسلات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبق أن ذكرنا أنه يشرع الجمع والقصر في عرفة والجمع كما يقول الإمام مالك كذلك أيضاً أبو حنيفة واختاره شيخ الاسلام أن علة الجمع في يوم عرفة هو النسك فالحجاج يجمعون من أجل النسك من أجل إطالة الوقوف وعند الامام احمد رحمه الله والشافعي ان العله هي السفر كذلك ايضا القصر نعم القصر ابو حنيفه ومالك عله القصر هي النسق كلافا لشيخ الاسلام فإنه يرى انها السفر قال رحمه الله و زاد في التلبيه احيانا انما الخير خير الاخره جاز يقول الشيخ اذا زاد في التلبيه في بعض الاحيان انما الخير خير الاخره لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسنا قال رحمه الله والسنة للواقف في يوم عرفه الا يصوم هذا اليوم السنه للحجاج في يوم عرفه الا يصوموا يوم عرفه بل يكونون مفطرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في يوم عرفه كما جاء في حديث ام الفضل رضي الله تعالى عنها انهم تماروا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه هل هو صائم أو لا فبعثت إليه أم الفضل رضي الله تعالى عنها لبنا بعد العصر فشربه عليه الصلاة والسلام ولأن هذا أعون له وأنشط على الدعاء قال ولا يزال هكذا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 خرجه مسلم في صحيحه قال الشيخ وفي حديث اخر ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء فيقول انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس لا يزال يدعو الله عز وجل ويذكره ويهلله ويكبره ويسبحه ويلبي حتى تغرب الشمس وان شاء وقف في عرفات وهو جالس او ركب راحلته او قام قائما كما فعل بعض السلف يفعل ما هو الاخشع له ما هو الاخشع لقلبه قال رحمه الله تعالى فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة يجب على الحاج أن يقف بعرفات إلى غروب الشمس ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقد قال خذوا عني مناسككم ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الحجاج في أن يدفع قبله بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ولو جاز الدفع قبل غروب الشمس لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للدفع في الدفع للضعفه كما رخص لهم الدفع في ليلة المزدلفة ولو جاز الدفع قبل غروب الشمس لدفع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أيسر على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما قال رحمه الله فإذا غربت الشمس افاض من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته فإذا وجد خلوة أسرع فإذا دفع من عرفات إلى مزدلفة فعليه السكينة والهدو والوقار ولا يؤذي الناس لا يؤذي المسلمين لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى مزدرفة جعل يقول أيها الناس السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة يعني إلزموا السكينة وفي حديث أسامة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير, يسير العنق والعنق هو انبساط السير فاذا وجد فجوه النص يعني اسرع فنقول السنه ان يسير بهدوء وسكينه لكن اذا وجد متسعا فانه يسرع كما هو هدي كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فاذا وصلها يعني وصل مزدلفه الوقوف بعرفه ركن هو اعظم اركان الحج لحديث عبد الرحمن بن يعمر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ووقت لقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر يوم, يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم النحر لا ينتهي وقت الوقوف بعرفه الا بطلوع الفجر يوم النحر وهذا باجماع باجماع العلماء رحمهم الله تعالى اما متى يبدا وقت الوقوف بعرفه الامام احمد رحمه الله يرى انه يبدا من بعد طلوع الفجر يوم عرفة وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يبدأ من بعد الزوال بعد زوال الشمس وعند لمن مالك رحمه الله يرى أن وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس فعلى رأي مالك لو دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فإنه لا حج له والأقرى في هذه المسألة ما ذهب إليها أبو حنيفة والشافعي وأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال قال رحمه الله تعالى فإذا وصلها يعني وصل مزدلفة أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا ثم قام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مزدلفة أمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء بإقامة ثانية قال ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحة منهما شيئا لا يصلي إذا صلى المغرب فإنه لا يصلي بعدها شيئا لا يصلي سنة المغرب وإذا صلى العشاء أيضا لا يصلي سنة العشاء لكن بقينا في الوتر هل يوتر في تلك الليلة ليلة المزدلفه هل يوتر أو نقول بأنه لا يوتر كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني كلامه هنا يفيد أنه لا يوتر ولهذا قال ولا يصلي بينهما ولا على اثر كل واحد منهما شيئا فالشيخ رحمه الله يأخذ بظاهر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث جابر لما صلى المغرب والعشاء نام نام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر فظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر في تلك الليلة وقال بعض العلماء يوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في السفر وفي الحضر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا وجابر رضي الله تعالى عنه لم ينقل كل تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أشياء لم ينقلها جابر رضي الله تعالى عنه فيظهر والله أعلم أنه في تلك الليلة أنه يصلي صلاة خفيفة لا يطيلها فيوتر في تلك الليلة ولا يطيل الصلاة أو يكثر الركعات. قال رحمه الله ثم ينام حتى الفجر. هكذا هج النبي صلى الله عليه وسلم. السنة للأقوياء أن لا يدفعوا. السنة للاقوياء ان يمكثوا الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر صلوا الفجر بغلس ثم استقبلوا القبلة للدعاء والذكر الى ان يسفر جدا ثم بعد ذلك يدفعون من مزدلفه الى منى قال رحمه الله فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حيه جابر صلى الفجر بغلس في أول وقتها لكي يمتد وقت الذكر والدعاء. قال رحمه الله ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف فيها جاز مزدلفة كلها موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر أتى المشعر الحرام والمشعر الحرام جبل هناك يقال له قزح جبل يقال له قزح وهذا المشعر بني عليه الان المسجد الموجود هناك المسجد الموجود هناك بني على هذا المشعر فمزدلفه مشعران مشعر عام ومشعر خاص المشعر الخاص هو ذلك المكان الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي بني عليه اليوم المسجد الموجود والمشعر العام هو كل مزدلفه الله عز وجل قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين قال رحمه الله ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منا وعليه السكينة وهو يلبي ما ذكر الشيخ رحمه الله أن السنة أن يقدم الضعف الضعف السنة أن يدفع آخر الليل ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله ومن عمر أيضا في الصحيح كان يقدم أهله أو ضعفة أهله ويقول أرخص في هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله تعالى عنها كذلك ايضا ميمونه رضي الله تعالى عنها فالسنه للضعفه ولمن يقوم بامر الضعفه ان يتقدموا اخر الليل ان يدفعوا من مزدلفه إلى منا آخر الليل هذا هو السنة أما الأقوية فالسنة بالنسبه نسبة ان أن يمكثوا في مزدلفة كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم ويصل الفجر فيها بغلس ثم يستقبل قبل الدعاء الى ان يسفر جدا هذا هو السنه بالنسبه للاقوي وقت المبيت بمزدلفه عند احمد والشافعي انه من حين وصوله الى انتصاف الليل فاذا انتصف الليل له ان يدفع الحاج اذا انتصف الليل عند احمد والشافعي له ان يدفع من مزدلفه الى منى واما ابو حنيفه ومالك اما ابو حنيفه رحمه الله فيرى انه لا يدفع إلا بعد طلوع الفجر بلحظة لأن وقت البيتوتة عند الحنفية هي ما بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة وأما عند الإمام مالك رحمه الله فالبيتوتة بقدر حط الرحال سواء كان في أول الليل أو في آخره أو في وسطه فإذا حط رحلة أو بقدر حط الرحال له أن يخرج من مزدلفة والأقرم كما ذكرنا أن الضعفة السنة أن يقدموا آخر الليل وجاء في حديث أسمى رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنتظر حتى يغرب القمر فإذا غرب القمر دفعت من مزدنفة إلى مينة وتقول أرخص في هؤلاء نعم تقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعود ولو أن الضعف دفعوا بعد منتصف الليل فلا بأس لكن الأحسن أن يمكثوا إلى غروب القمر، كما جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها أما الأقوية فالسنة أن يمكثوا في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر كما سلف ويصلوا ويدعوا ثم يدفعون او ثم يدفعوا قبل طلوع الشمس هذا هو الاقرب هذه المساله قال رحمه الله تعالى ثم ياخذ الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة إلى ميناء سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة. ولم يعرج على رحله حتى رمى ولم ينزل من راحلته حتى رمى فرمي جمرة العقبة هو تحية منا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على جمرة العقبة ولم يعرج على شيء من رحله ولم ينزل من راحلته حتى رمى جمره العقبه وحصل جمار ياخذها من اي مكان ليس بلازم ان ياخذها من مزدلفه بل ياخذها من اي مكان وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اخذ الحصى من مزدلفه وظاهر حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قداه عرفه أمره غداة العقبة وهو على ناقته أن يلقط له حصيات أمره غداة العقبة وهو على راحلته أن يلقط له حصيات فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وجعل يقلبهن ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فظاهر حيث ابن عباس لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة الخلاصة ايها الاحبه أن حصى الجمار ان اخذته من اي مكان فانه مدزع ولم تثبت السنه بمكان محدد يؤخذ منه حصى الجمار قال رحمه الله ويلتقط الحصيات التي يريد ان يرمي بها جمره العقبه في منى وهي اخر الجمرات واقربهن الى مكه ويستقبل الجمره ويجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه اذا اراد ان يرمي جمره العقبه فالسنه ان يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك وترمي جمرة العقبة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عند رمي الجمرات إلا هذا الموقف وهو الذي دل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أما الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفا رمى النبي عليه الصلاة والسلام منه جمرة العقبة رمى منه النبي سلم الجمرة الصغرى والوسطى أما الجمرة العقبة فذكرنا السنة إذا تيسر لك أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم ترمي الجمرة العقبة هكذا ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصه قليلا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات مثل حصى الخذف حصى الخذف يعني الحصات التي يخذف بها يرمى بها وقربها الشافعية الشافعية يقولون الحصات التي يرمى بها مثل أو بقدر الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل من الأنملة بشيء يسير طولا وعرضا مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا ورمي الجمار له شروط الشرط الأول ان يرمي بسبع حصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات لكن لو نقص حصات ان أمكنه ان يستدرك اذا كان وقت الرمي باقيا استدرك واذا لم يمكنه ان يستدرك فلا باس اذا نقص حصات وقد جاء في حديث سعد في سنن النساء أنهم كانوا ينصرفون من الرمي ومنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بست ولهذا الإمام أحمد رحمه الله خفف في الحصاه الواحدة الشرط الأول أن يرمي سبع حصيات، الشرط الثاني أن يرمي بحصى وعلى هذا لو رمى بحديد أو رمى بنعال أو قشب فإن هذا لا يجزئه وهو بدعة لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان لا أنت تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحكمة أيضا من الرمي إقامة ذكر الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما جعل الطوه بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله والشرط الثالث أن تقع الحصات في المرمى ليس بلازم أن يراها وقعت يكفي أضن لو كنت في مسافة بعيدة ورميت رميت وتظن انها وقعت كف ذلك ليس بشرط ان تعاين الحصاه وأنها وقعت في المرمى هذا ليس شرطا الشرط الرابح ان يرمي رميا فلا يجزئ ان يضع وضعا والشرط الخامس أن يوالي بين الحصايات لا بد من الموالات بين الحصايات فلا يفرق لا يطيل الفصل بين رمي الحصايات وكذلك أيضا في أيام التشريق إذا رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة يوالي بينها ولا يفصل بفاصل طويل عرفا الشرط السادس أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعا ووقت رمي جمره العقبه من بعد الدفع من مزدلفه ووصوله الى منى في يوم النحر كله وقت للرمي اذا لم يتيسر له ان يرمي في النهار فليرمي ليلا